multimass si ing does kun福,gas難ifия, aliyia, alzainabih... si ind muat يا ya fadmalhasinahe si ind muat conservinas, ya fadmalhasina, lala dayam mbutluhuph, baan aliturbaan mudbuwh, lala dayam mudbuho, واطفال زيتية برض الغاضريا واطفال زيتية بالحمر رمية بالحوم رمية أحضر يلصم يديه بالحوم وحيدة أحضر يلصم يديه بالحوم وحيدة وديارك بعيدة عصير والفريدة يا فهم الحزين اصحاب من عاهل يتامى واصحاب النشام من عاهل يتامى وبحسر وندام وبحسر وندام ما واحد وصلها وتشتى الشملها ما واحد وصلها وتشتى الشملها والظالم سالها والظالم سألها يا <تصفيق> حسين وذر علينا يا فاطمة الحزينة اللي ياما تروح على التربان مدبوح اللي ياما تروح على التربان مدبوح يا فاطمة الحزينة بتحير بها بس تصفج بيدها بتحير بها بس تصفج بيدها وش Qual relifiers Yes, ourako is fun Yes, myako is fun Yes, myako is fun Ha Trustee, its Этот Mino Zacchi Minong olha tdayini Veza from me اشرا رالو ميه نايم ح الوطي نايم ح الوطي ع الهزل سبية وجدت ألق ظلمه بلوعته و ألمه ما واحد وصله ما واحد وصله يروح الزجي اشرا رالو ميه يروح الزجي اشرا رالو ميه Nayim alwatiya Nayim alwatiya Alhizil si biyya Alhizil si biyya Chet halik zolam hai Lohait ha w alam hai Chet halik zolam hai Lohait ha w alam hai Ma wahad زين <تصفيق> اشيل موطرينا يا فاطمه الحزينه الديه مطروح على التربان مذبوح الديه مطروح على التربان مذبوح يا فاطمه الحزينه <صفيق> الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغرا